كمثل غيث أعجب الكفار نبات كثمما ييجف تراق مصفرا ثم يكون, حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع.